وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَاشْتَدَّتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَن رَأَوْا عَذَابًا وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُبْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا هم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه ترعضكم قد جاءتكم موعظه ترعضكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَ أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لبو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منهم قرآن ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذ تُحِيطُونَ بِهِ وَمَا يَعْزُبُ عِنْدَنَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَشْغَرٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَشْغَرٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ذَرِ إِنَّا فِي كِتَابٍ مُدِيرٍ